بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ا ن ر ا كتاب احكمت اياته ثم مفصلت ملد حكيم خبير الا تعبدوا الا الله إنني لكم 124. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى 125. ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم 116. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير 117. ألا إنهم يتنون صدورهم ليستخفوا منه 118. حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون 119. إنه عليم بذات الصدور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 119. في ستة أيام وكان عرشه وعلى الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا 110. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا, ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر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 انه لا يئوس كفور ولئن ادقناه نعما بعد ضراء مسه ليقولن ذهبت السيئات عني انه لفرح مفخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرته واجر كبير فلعل لك تاركهم بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما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 117. وأن لا إله إلا هو فهل مَن مسلمون 118. من كان يريد نُوَفِّ الدنيا وزينتها نوفي وَهُمْ أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون 119. 119. ليس لهم في الآخرة إلا النار 110. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون 111. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه 112. ومن قبله كتاب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 119. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء كَذَبُوا كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين 111. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون 112. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 قَوْمُهُ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن وَعَلَى بَيْنَتٍ مِّنَ ٱلرَّبِّ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُم أَن نُلزِمُكُمُهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُم عَلَيْهِ مَا لَا ۖ إِنْ أجري إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ 119. بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون 110. ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدرين اعينكم لن ياتيهم الله خيرا 112. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين 113. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 119. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين 110. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون 111. يقولون افتراه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 119. ولا تقاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون 110. ويصنع الفلك فكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون 119. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 110. حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل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 119. وهي تجري بهم في موج كالجبال 110. ونادى نوح ابنه وكان في معزله 111. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء 117. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه 118. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين 119. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الْ الأممرُ وَاسْتَوَتْ عَى الجُدِي وَقِيلَ بُعَْدَ للِلقَوْمِ الظَّالِمِين وَنَدَ حُ الظَّبَّّهُ فَقَالََ رَبِّ إ بِنِي مِنْ أَهْلِ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْ الحَققُ وَأَن تَأَحْكَمُحَكِمين.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 111. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك 112. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا 113. فاصبر إن العاقبة للمتقين 114.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 117. واشهدوا أني بريء مما تشركون 118. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 119. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من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 111. واتبعوا أمر كل جبار عنيد 112. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 113. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود 114.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 119 على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير 110 ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية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 119. ذَهَبَ ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط 110. إن إبراهيم لحليم أواه منيب 111. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نُصِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذِرَاعًا وَضَاقَ بِهِمْ ذِرَاعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُحْزِنُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ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 فَأَسْرِي بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَاليَهَا سَافِلَهَا جَعَلْنَاهَا عَاليَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مَسَوْمَتَ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدًا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ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 129. وإنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم قَوْمَ أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد 120. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول 110. وإنا لنراك فينا ضعيفا 111. ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز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 إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْضِمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرثد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد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 ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمُسَّعِيدٌ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 فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يَعْبُدُونَ يعبدون كَمَا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب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 وَجَ أَنْكَ فيِي هذ الحَقُّ وَمَوْعضَنتُ وَذِكْرَالِمُؤمِنين وَقُلَِّذينَ لاَا يُؤمِنُونَ عَملُوا عَى مَكَانَةِكُم إِا عَامِلُون وَال تَظِرُون إِ مُن تَظِرُون وَلِلهِ غَيبُ السَّمونتِ واليه يرجع الامر كله واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون